فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا فِي أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من يِْأَْذهِم سَدَّ وَمِنْ خَوَْفِهِم سَدَّ فَأَوْ شَينَاهُم فَهُم لاَا يُبَصِرُون وَسَوَاءُ عَلَيهِم أَأَذَوْتَهُم أَمْلَمتُ ذِرهم لا يُؤمِنُون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 قالوا اننا تغيرنا بكم لا ان لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا انذ بل انتم قوم مُشْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ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 114. ومن لفي ظلال مبين 115. إني آمنت بربكم فاسمعون 116. قيل دخول الجنة قال يا ليت قوم يعلمون قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا من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 القرون انهم اليهم لا يرجعون وان كل مما جميع لدينا محضرون وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون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 وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ قَدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِلشَّمْسِ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَكِنَّ اللَّيْلَ سَابِقٌ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 وَيَقُولُونَ مَتَاهَبَ الوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوَصِيَتَهُ وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ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 114. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم 115. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 116. هذه جهنم التي كنتم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 وَلَ نَ شُلَ توَمَسنَّ على أَعيُونهِم فَسْتَبَقُ الصِرَاط فَأَن يُبَصِرون وَلَ نَ شُلَ مَا سَرْصْنَاهُم عَلَ مَكَتِهِم فَمَستَطَونُ ضيَو وَلَا يَرجعون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 مِنهَا رَكُوقُهُم وَمنِنهَا يقُلون وَلَهُ فيِيهَا مَنافع وَمَ شَارِب أَفَل يَشكُرُون وَاتَّخَذُِ دُون الله آالهَ تََّ عََّهُ يصَرون لا يَ يَطَّيْعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُشْدَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّمَا لَعْلَمُوا مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ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 الذي جَعَلَ لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خَلَقَ السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم